يا مولتي هواك قلط يا مولتي دواك حبه يا مولتي يللق خوديه للراياي امشى طيري وعلق فوق اسما يعاك حلا وخلق حتى قعدا ما تحلا وامخداها للرايا قم حوالي ندعي في العالي سقم لحوالي